موسوعه ا ل ن ا ب ل ي ه م غ ي ر ا ل م ض و ب ع ل ي و م الاسلاميه ن آمين م قدمت لغد و س و ق <تصفيق> و ا ا ل ل ه إ ن ا ل ل ه خ ب ي ر بما ت ع م ل و ن و ل ا تكونوا ك ا ل ذ ي ن ا س و ا ا ل ل ه فأنسوا 私たちはこの辺りを見ていきたい ا 思い ي す。 ش ر أ ي ت ه خ ا ش ع ا م ت ص دعويه ا غ ي ل ربحيه ذات م ض م ل ن اجتماعي ل موسوعه ا ل ر ح م ن ا ب ل ه ا ل ذ ي ل ا إ ل ه إ ل ا ه و ا ل م ل ك ا ل م ل ك ا ل ق د س ا ل س ل ا م المؤمن ا ل م ه ي م ن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله, الله ع م ا ي ش ر ك و ن ه و ا ل ل ه ا ل خ ا ل ل ق ا ب ا ا ر ئ ل م ص و ر ا ل م ص و ر ل ه ا ل أ س م ا ء ا ل ا س نسبح ل ه م ا ف ي ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض و ه و ا ل ع ز ي ى م و س ل ع ه النابلسي ي ل ح م ر للعلوم ا ل د ي ي ن إ ا ك نعبد و إ ي ا ك ن س ت ع ي ن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ا م ن و ذ ا السماء انفطرت وإذا شركه الهدى شركه دعويه غ ا ر ربحيه ذات مضمون ف س م اجتماعي ق د وأخرت يا الذي خلقك ف س و ا ك ف ع د ل ك في أي صورة م ا شاء ركبك ك ل ا ب ل تكذبون ب ا ل د ي ن وإن ع ل ي ك م ل ح ا ف ظ ي ن ك ر ا س ك ا ت م ي ه 「私たちは私の思いを語るのは私の思いを語るのは私の思いを語るのは私の思いを語 ي のは私の思いを語るのは私の思いを語るのは私 م 思いを語るの ا 私の思いを語る موسوعه ا ل ك ن ف س ل ن ف س ش ي للعلوم الاسلاميه